هُمَّ هُمَّ بِكَ, بك أَصْبَحْنَا أصبح. معنى لأني أحبة في فقرة أثريات معنى الأستاذ إبراهيم بن محمد الفارس وهو مستشار في مركز السعداء الاستشارات الأثرية بالمجمعة أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم حياكم الله أخي الكريم بارك الله فيكم يا بارك الله فيكم الله يحفظكم ويبارك فيكم وصبحكم الله بالخير سبحانه والسرور أستاذ إبراهيم وموضوعنا في هذه الفقرة عن الأسرة والجوالات الذكية الجوالات هذه التقنية جاءت بخير كثير لكن ماذا لها وماذا عليها؟ نعم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدئ أما بعد بدايتنا صلى الله الكريم لي ولكم وليخواننا وأخواتنا التوفيق والسداد والهداية والرشاد أخي الكريم يعني بداية الموضوع يعني تلقيت في اتصالا منذ أيام من إحدى الأخوات المسترشدات وهي أم لبنين وبنات وهي زوجة أيضا خلاصة ما ذكرت معاناتها وتضايقها من سوء استخدام كافة أفراد الأسرة في هواتفهم من تذكر أن كل واحد منهم ما يدخل البيت في الغرفة في إصالة الجلوس العائلية إلا وينصرف بقلبه وفكره مع جواله كتابة وتصفحا تقول هي هو بقنا بجسده لكن فكره وقلبه ليس معنا تقول إنهم لا يفارقون ولا يفارقهم حتى عند تناول الوجبة التي تجمع الأسرة يجعله بجانبه يبدا ياكل يتصفح فبصكت كثيرا وجاء <تصفح> ان تعود الامور الى حالها السابق لكن الامرار الامر يعني يزداد سوء ويتفاقم هنا حديث بين الام وابنائها الا كلام بين الاب وبناته كل مشغول بما في يده فهي تتساءل وتطرح تقول ماذا ابقت لنا هذه التقنيه لا انا أرشدتها في حينها بإرشادات يعني لا أحب أن أطيل في هذا البرنامج وأعرف الوقت ضيق لكن ذكرت لها هذه آلة كأي آلة فيها من الخير الكثير صحيح. إلا أن من الناس لم يحسن حقيقة استخدامها الحقيقة أنا أدعو يعني من هذا الممبر مبارك انا نجعل هذا الجهاز وما كان في حكمه من أجزاء أخرى كالآيباد والآيبود والغيرها أن تكون سببا في بعدنا عن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكافة أهلنا الأمر الحقيقة يعني يحتاج من كل مننا يأخذ يعني نفسه بالعزيمة ويجاهدها بأن لا يأخذ هذا الجهاز وقته كله وكما يقال المعلومة متاحة لكل أحد وفي كل وقت لكن لا يكون على حساب الأسرة أنا أذكر فيه برنامج سمعته يعني بأذني لا اذكر ما هو عنوان في هذه اللائنه تقول احدى التي يعني تزوج ابنائها وبناتها ولم يبق في البيت الا هي يقومون اخوه ابنائها وبناتها بزيارتها فعندما يدخلون البيت يكون يعني اجلس في مكان في زاوية في البيت ثم هو وجوالك كان في السابق تقول جرائد ومجلات ثم لان توجهوا إلى هذه الأجهزة <تصفيق> فتقول يعني مللت كثيرا من هذا الوضع فأخذت عليهم عهد ووضعتهم بحزم ووضعت حاوية داخل البيت من الداخل تقول أي واحد يدخل مع هذا الباب يضع هذا الجوال في هذه الحاوية ان أراد أن يبرأ بي ويزورني <تصفيق> فيعني الآن شوف الآن كيف حصل الأمر وتطور والحقيقة انا أعرف أنها قد تكون معاناة عند كثير من الناس لكن الناس يعني يتجاهلونها ويتصبرون فيها وربما يخالفني أحد في هذا الأمر لكن الحقيقة انا من واقع هذه الاتصالات أرى أن في مشكلة ان في مشكلة وان فيه عدم حشمه من هذا الشيء نعم في التواصل معه وربما حتى كانت الاجتماعات موجوده و يعني لا يفصل الشخص عن قريبه يمكن ربما اقل من من متر وكل يعني بجانب بعض وكل شخص كذلك مشغول بجواله نعم. يعني نعم. الخلل هنا ممن يعني من العلاقات الأسرية أم من هذا الجوال يعني نسمي ان مثلا أتى بغباء إذا كانت جوالات ذكية لكنه بتصرفي يعني ما أدعم من تقنية ساهم بغباء في مسألة الترابط الأسري أنا, أنا, أرى أنا أرى أخي الكريم أنه, أنه لا بد أن نشعر بالمشكلة ان نحس أن هناك مشكلة بعد ذلك يترتب عليها الحلول الجهاز جهاز ان هو الذي ايش له رجلين حتى ياتي ويقول اشغلكم لكن المسألة مساله كيف اوفره لاهل البيت الابناء الكبار والصغار ان في اوقات ينبغي يكون هذا الجوال جانبا مم. يعني تقول امراه التي تفلت تقول كان في البيت في السابق طرح واجب هو وفوائد ومبادرات أيضا في الأسرة في البيت مبادرات هذا يعمل وهذا يساعد وهذا يقوم وهذا يأتي وهذا يحضر شيء الآن ما فيه مجال ما في مجال أبدا يعني إما يكون العمل كله على ربة البيت أو على الخادمة أو على غيره لكن تقول ليست الأسرة كالأسرة وليست العائلة وليست العلاقات كالعلاقات, كالعلاقات والوالد سيستم نعم حتى نكون منصفين استاذ ابراهيم هناك احد التجارب الشخصيه عرفه استخدم الجوالات الذكيه يعني استخداما يعني جميلا يقول اعطينا جدتنا جوال ونزلنا البرنامج للواتساب ودخلناها كجروب واحنا بالقول في العاده منشغلين يعني عنها والبعض يكون بعيد خارج المنطقة فاصبحت معنا مستمتعه ودخلت يعني الاجواء وعلى تواصل دائم يعني عبر البروبات نعم نعم هذه جميله لكن قبل لا يتاثر كل احد يعني يعني لا نريد ان نفقد الاسره الاسره التي كانت متواصله ومتالفه ومتقاربه ويشكو بعض, أحا... بعض أصادها للبعض يشكو الإبن للأب والبنت للأ... للأم ماذا تم ماذا حصل ماذا سيحصل ماذا كان في السوق ماذا كان في المدرسة ماذا كان في الاجتماعات الأسرية العائلية الحقيقة أنا أقول يعني الأمر لا نبالغ فيها الكثير ولكن نحتاج إلى أن نعرف كيف أن نتعرف ف... نعم, نعم فرحت الحقيقة قبل قريب بالخبر. حصل في جامعة الامير سلمان وهو برء الاختراع اللي حصل في احد الطلاب في جوال و... و... نعم لا شك ان هذه حقيقة يعني تفرح الجميع وان احسن استخدام هو سينفع نفسه وينفع امته بهذا الاختراع <تصفيق> نعم <فأشوال تصفيق> لكم توفيق لنا ولهم للمسلمين كافة اللهم امين اذا هي وسيله فلنحسن استخدامها شكرا جزيلا لك الاستاذ ابراهيم بن محمد الفارس مستشار في مركز عدال الاستشارات الاسريه بالمجمعة شكرا شكرا لك في